فكره الترشح للكومه فكره اثارت جدل كبير لحد ذاتها نعم no. اولا حضرتك تعلم موقف الجماعة من الدكتور عبد الناصر مفتو و ان الجماعه كانت رافضه الترشح ثم اعلنت رفضها للترشح ثم تراجعت عن هذا الترشح ايه احنا سمعنا تفسيرات مختلفه من قيادات الجماعة لكن ما تفسير حضرتك انا في البداية بحب الشخصانته الامور ونربط قراراتنا بافراد او اشخاص سواء بي او اي حد نتكلم عن مبدأ الجماعة لها مشروع لتحقيق نهضة الأمة المساهمة في بناء هذه النهضة والمدخل الرئيسي لبناء النهضة هو بناء نظام سياسي مستقل وبتحدد مواقفها على أساس تحديد الهدفين دولها فهي في البداية كانت شايفة أنها تركز على البرلمان والمساهمة في الحكومة بهدف أنها تقوم بأكبر قدر ممكن من المساهمة في تحقيق هذين الهدفين الأساسيين للثورة ضمن مجموعة أهداف أخرى لما حدث يعني نوع من الإعاقة واصبح هذا الموضوع واقف عند حدود البرلمان بس غيرت أنها قرر قررت انها تغير موقفها وتتقدم بمرشح للرئيس لأنه السلطة التشريعية بلا سلطة تنفيذية مسألة ما لهاش معنا بدرجة كبيرة وما لزاي القرار ده من دراكم ان السلطة التشعيبون سلطة التنفيذية ولا هاش معنى لكن الى عمل درجة بدرجة ده كبيرة ده مش بليهاش معنى هي لها معنى بس بدرجة كبيرة ما هاش كافية يعني لا تعتبر كافية ما مفردها لابد من الجناح الجناح الاخر والسلطة التنفيذية سلطة ان السلطة التشعيب حد دست سلطة معتبرة ومهمة طبعا طب السلطة التنفيذية هم مسألة في الحكومة ولا في شخص رئيسي مثلا الدفورات ان الجماع او الحزب الحيني هو عدال يريد اسقاط الحكومة و... واستبدالها بحكومه تمثل بغض النظر عن اسقاط الحكومه احنا ما بنتكلمش عن شخص الرئيس او عن شخص رئيس الوزراء بنتكلم على مؤسسات للحكم التنفيذي سواء كانت مؤسسة الحكومة او مؤسسة رئاسه بعد ذلك الاثنين في مستوى واحد ولا والله ده اللي هيحدده الشعب في دستوره القادم ونظام الرئاسه هي... الدولة هيبقى نظام رئاسي ولا نظام برلماني ولا نظام مختلط فاذا كان برلماني هتبقى الحكومة اكثر تاثيرا من الرئيس واذا كان نظام رئاسي هيبقى الرئيس مؤسسه الرئاسه القوميه ومؤسسه الحكومه والله أنا شخصيا والحزب بالرغم وكان نصر صراحة مع لانه النظام البرلماني على المدى الطويل والمدى الاستراتيجي هو ربما يكون افضل لمصر من نظرنا اما في العبره في النهايه باختيار الشعب وبنقبل في المراحل الانتقاليه دوره او ربما دورتين بالنظام المختلط لأنه الانتقال المفاجئ من نظام رئاسي لنظام برلماني ربما تعرض مع بعض الثقافات السيدة والامر لكن الغايه هو النظام البرلماني هذا بأرضه ليس قراراً نهائياً يعني احنا كمصريين بندرك ان احنا الان بنأسس نظام سياسي جديد وانه احنا بنأسسه كمصريين جميعاً بننسى خبر لان نظام السياسي في مصر كان قائماً على الاستبداد والفساد بشكل رئيسي وبالتالي نحن امام مرحلة جديدة وتجربة جديدة من الممكن ان نتوافق على شيء وبعد فترة من التجربة نعدل في هذه المسألة زي خرار الترشح. السياسة انت تدور مع الحق حيث درها مصطحة الناس والشعب يعني دي مسألة ما فيش فيها اخلاف يعني طب اذا كنا بقرنا موقفنا ليه ما دعناش دكتور عبد ميناء والله دي رؤية مؤسسة مش مرتبطة برأيانا باحتلم الدكتور عبد ميناء انما ومن حقه انه عبره عن نفسه بالطريقة اللي يشوفها مناسبة انما دي جماعة ولها مؤسساتها ولها طريقتها في الدراسة القراراتها وقتها بألياس في اكتيرها ده القرار بس المثل يعني فترة انه من احد مننا و العبرة في أي مؤسسة في الدنيا بان أفرادها بتتحدث موقفهم على أساس مدى التزاماتهم مدى التزامات الأفراد بقارات المؤسسة في الوقت لأنه أي مؤسس في الدنيا ممكن أن تتخذ قرارا في وقت معين وفي وقت أخرى تتخذ قراراً أخرى لأن دي سياسة مش مش ما نتكلمش على خلق وعلى مسل وعلى مبادئ تتكلم على موقف سياسي وهو عندما قرر الترشح هذا أيضاً موقف سياسي فإذا كان له هو مطلق الحرية في موقف سياسي في الجماعة لها مطلق الحرية ولما بتاخد قرار العبرة بقى تقييم وضع الأفراد بإختزام وزير مؤسس وده أمر مش خاص في الجماعة المقام بأي عزب في الدنيا. يعني لو جي حزب والاحزاب قرر اه طبعا, طبعا. فهو كل خرق الالتزام خلاص لكن اذا كانت المصلحه تدور زي ما قلت من كلمه مهمه جدا بتقول انه دي سياسه برضو المصلحه تدور ما كانت مصلحه الوطن فهل مصلحه الوطن انه يبقى فيه اتنين والقيادات في جماعه المسلمين منهم حضرتها كرمز مرموق والدكتوره امنيه منصور الاثنين يناسبوا الله ده امر معروض على الناس وعلى الشعب وانا شايف شخصيا ان كل ما تعددت النماذج المقدمة للمصريين كمرشحين لإقدارة الملفات المختلفة في اي مجال من المجالات وليس فقط في رأس الجمهورية فده اسكاء لفكرة الديمقراطية واعلاء القيامة بشكل كبير ويتحت اكبر قدر ممكن من الفرص امام المصريين لاختيار بدلا من حشرهم او خصرهم في خيارات محدودة يعني هذه ميزة ليست عيبة هل جون مكين فعلا قبل حضرتك بانه حزم وسبعين لديه الجنسية الامريكية وعلى هذا الاساس جمع فكرة مرشح أو مشهورة؟ هذا لم يحدث على الإطلاق وهذا محض اختلاط. لم يحدث لا من قريب ولا من بعيد ولا بشكل صريح ولا بشكل غير صريح أو تلميح أبدا. ما بيت معجل ولا مع غيري ولم أتعرض أنا أنا ألتقي ألتقي بالعديد. من رجالات الدول المختلفه يعني الدول الاسيويه او الدول الاوروبيه او الامريكان او بعض الدول الافريقيه واركز بمنتهى الوضوح على المتطوع السياسي وأي كلام خارج النقاطين دول تعرف إنه هو مختلق وكلام بيودسبي في الحديث النقطة الأولى مدى إمكانية استفادة الإدارة المصرية القادمة أو الشعب المصري أو الحكومة المصرية أو النظام السياسي المصري من تجربة أو من من الخبرة المكتسبة في بعض هذه الدول في بناء مصر الحديث ككلام معني يعني النهار بدرت القطاع الحكومي، درت القطاع التعليم، درت القطاع الصحي، درت النقل البحرى أي أمر من هذه الأمور والمسألة الثانية مسألة مساله التعاون الاقتصادي لان دي قضايا اساسيه وتمثل اولويات كبيره في هذه المرحله كيف سنبني بلدنا من جديد وكيف سنتجاوز الازمه الاقتصادية وننطلق لنهايه الاقتصاديه فدول امرين شغلين لنا بدرجه كبيره فعندما التقي بأي مسؤول ده بتبقى القضية الأساسية اللي أنا بتشغل وأي موضوعات تانية تصار لو أسيرت بتبقى جانبية وقليلة جدا يعني مش مش ده الأصل هم ده أصل دول وأنا عارف هدفي وعارف اللي أنا عايزه من الآخرين إيه فبركز عليه استمرأ طلع بقى قصص كتير ده فلان يتكلم فكذا وتكلم فكذا وما احترامي طبعا لبعض الوسائل بتدخل بقى في موضوعات آه أنا عندي أدلة بس بغير التسجيل أو الهلك على صحفية يعني مم. مم. قصص مختلقة من أساسها الموضعات لا تطرح أصلا في النقاش وتلاقيها واخد حيز كبير جدا في الصحافة وبرامج تلك شوالكلام ده وهي لم تطرح من الأساس كلها وعندي بيان بالوسائل وكلام اقولها لك بس يعني خلينا أقول لك حتة اللي كنتم أجانها لأكتب مستحبة وحتى بأسي بمأن نحتاجين على ذكر الصحافة يعني ليه حضرتك طالما متقابل هذه الشخصيات المرموطة وأنت رجل مرموق في بلدك وعندك مشروع وعندك م ليه ما يفلعش بيان المكتبة كيبول؟ أنا قابلت شون ماكين قال لي واحدين ثلاثة وبالدول واحدين ثلاثة أنا ما عليش إشكالية بس انا طبيعة الشخصيه رجل أركز على العمل يعني قضيه التعامل كتير في عرض ما اقوم به بشكل واضح قوية ما بتتناسفش مع طبيعة شخصيتي انا بحب اركز جدا جدا العمل على مصلحة البلد وبعدين مش كل ما اعمل حاجة ولا وصلت الحاجة مع حد ولا اقناعة دولة بانها تعاون اطلع ابتز المصريين او عاطفهم بان انا اقول لهم عملت او سويت او جيب انها مش اخذ موقف من الناشطة ولا انا حرص على سرية حاجة عشان بس تبقى المسألة واضحة لان انا لا نتحدث وفي شيء نخشى ان يعرفه الناس نحن الآن نتحدث إلا في مصلحة مصر وبمنتهى الوضوح والتحديد وأتحدى أي إنسان في الدنيا يجيب دليل على جردك أنا بس أنت شخص غامض لا لا ولا غامض ولا حاجة ما أسأل لي زمان أنت عايز, عايز. قول لي اللي, اللي أنت عايز و أنا أجاوبه الأرض مش مش في طليع مش في الصدوة الأولى جماهيريا أنت دائماً لاعب في الكواليس ولعب خلف ولا لعب كواليس ولا حاجة أنا رجل طبيعتي زي ما بقول لك اللي بحب العمل الناس متعودة على اللي تنصتت بقى في الصف والأغنية مش كذا أنا بحب الشغل أنا رجل مهندس ده. مهندس ماذا نحب أبني ده. أساس وأبني عمدان وأبني شغل ده دي طبيعتي وطريقة تفكيري ما ليش يعني حلو شخصية. ده بقى الناس لازم تبقى مقتنع. طبعاً لازم هذا غير ودود تعرف يعني ليه لي مساحة الإشعاك بتطلع بتطلع مساحة الإشعاكي إنه ما يفيش مصدر المعنى أنا لا أتفق معك في هذا الرأي والدليل المادي الملموس على ذلك أن وفداً من المجلس النواب الأمريكي جاءوا وقابلونا قبل عدة أيام ضمن وفود أخرى وتحدثوا في أمرين محددين أمر يعني أمور داخلية خاصة في مصر وفوجئت أن عدد من وسائل الإعلام وضع في الحوار موضوعا ثالثا لم يتطرق له من حيث الموضوع والأصل وبالتالي مسألة انت كنت قلت ولا ما قلتش من يرغبون في إصارة الفتن والتشويه بالضبط في كل الأحوال يعني إنما أنا معك تماما في إنه الفرق بين المرحلة اللي فاتت إن أنا رجل بعمل في مطبخ الحزب الحرية والعدالة والخير المسلمين بهدف التجهيز لمسألة المساهمة في موضوع مصر فده إنما عندما أتعرض لمنصب عام أو وضع عام فلا أمر يتم تغطيته بشكل تاني مختلف من ناحية الإعلامية هاي يعني بعد إن لما تبقى رئيس مش بشكل يوم لا طبعا خلاص،, خلاص لا الوضع بقى مش, مش, مش مسائية تبخي، الوضع مختلف <تصفيق> يعني في فرق إنك أنت رجل متطوع بتشتغل والقعدة عندنا صدقة السر حسن من صدقة العالم <تصفيق> وفرق إنك أنت خلاص موظف عند الأمة فموظف عند الامة لازم تقول كل حاجة وتتكلم بقى بشكل واضح في كل اللي هم عايزين يعرفوه إنما الحالة الأولانية أنا متطوع وصدق تستر أفضل وصدق للعالم طب من بمداب الكلام اللي بيدس ولا غير منطقي ما. ايه حكاية بقى قطر؟ يعني بتس بتقرأ أنت في الجرائد حوالية قطر وزارها أربعة أيام وقطر هي اللي بتحرك وقطر هي اللي بتمول وقطر هي اللي بتشغل أولا نحن لا نأخده من ليما من, من أحد لقطر ولا غير قطر. وبنعتمد على جيوبنا ودي مساله معروفه ولو كان في اي دليل كان اللي قاله اقدمه ولكن بقصة بتقال علينا من عشرات السنين قالها مبارك والحمد لله سقط وربنا سبحانه وتعالى أظهر حقيقة هو مش حقيقة نحن والآن يروجها البعض وإن شاء الله سيسقطونا أكدا كما سقط المبارك لأنه لا في الآخر لا الصحيح إلا الصحيح إنما أنا زياراتي لأي بلد الحقيقة عندنا برنامج طويل جدا للزيارات واللقاءات موجودة هنا وبنبعث وفود بره ومجموعات بره كل تركيز على مقطتين اللي ذكرتهم هتلاقيهم إجابة على الأسئلة كتير الخبره اللي موجوده في اي بلد من هذه البلاد سنغافوره كوريا فيتنام الهند البرازيل المانيا ايطاليا اي بلد من البلاد بلا استثناء ايه الخبره ولو كانت خبره جزئيه اللي ممكن الاستفاده منها في ملفات معينه في بناء تجربتنا المصريه الخاص هو صعب نقل حاجه زي ما هي من بره وإنما أنت بتشوف إيه مثلا إيطاليا أو ألمانيا متقدمين جدا في مجال مثلا المشروعات الصغيرة والمتوسطة اللي هند في المشروعات المتنية الصغر البرازيل مثلا في محاربة الفساد كل بلد عندها زوايا معينة من الممكن الاستفادة فيه فأحنا بنركز عليها قضية نقل الخبرة في بعض الملفات التي من الممكن أن تكون مفيدة لنا كمصريين مش حتى كمصريين بصفة عامة في بناء بلدنا الحديثة مرتين ونقطة تانية التعاون الاقتصادي. يعني بشكل واضح جدا اي بلد اي مجموعة هقابلها هنا قابلها هناك هم دول القضية السياسية آه وإلخ من اللي نخدهم قطر لا قطر محاولات مع قطر والخليج عموما مش قطر بس وبنتعامل مع رجال اعمال من الكويت ومن البحرين ومن بلاد كثيرة بهدف محاولة التعرف على العقبات والمشاكل اللي موجودة عندهم في الاستثمار في المشروعات في مصر بالفترة القادمة لان احنا وقتي أكبر تحدي بيقابل أي نظام حكم جديد في مصر في محلق جاية بعد التحدي السياسي والأمني هو التحدي الاقتصادي والتحدي السياسي والأمني مش أكبر من التحدي الاقتصادي هو بس مسألة الترتيب إن هم بيقوا في الأول كشروط للعملية الاقتصادية منما يظل ويبقى التحدي الكبير هو التحدي الاقتصادي فالنهاردة الموازنة المصرية المزينية المصرية فيها ربع 25% عجز كمان في 25% أو 26% من مواردنا بتروح لفدمة الدين وبالتالي احنا عندنا مشكلة كبيرة جدا في الموارد العامة فلازم في الفترة الجاية هنركز بدرجة كبيرة جدا جدا جدا جدا على تحفيز الرأس المال المصري والعربي والدولي للاستثمار في مشاريع في مصر بما في ذلك مشاريع البنية الأساسية اللي هتتضمن في خطة الدولة لتلمية البلد لأنه بنقول من الأول الدولة مواردها ضعيفة وما هيش موجودة وعندها عجز قرتي وبالتال بالتالي لازم نشوف كل جهات التمويل والقطاع المستثمرين في كل حته في الدنيا ولهم المصريين ايه المشاكل اللي عندهم ايه العقبات اللي عندهم ايه الحوافز اللي احنا المفروض كمصريين نفكر في ان احنا نعملها عشان احنا عايزين ننعش ننهض الاقتصاد المصري ونوفر فرص عماله و... ونوفر سكن للناس ونوفر الاحتياجات الاساسيه ونخرج من الازمه الحقيقيه الخانقة اللي اشك كمصريين فانا مش هقعد ضيع وقت في كلام كتير ما بلاش عليه عمل انا بركز على العمليه اقتصادية بدرجة بركز على بناء نظام باب وعلاج مسألة الإنفلات الأمني لإمني الاثنين دول مدخل العملية الاقتصادية ده تصوراتك في أول قطواتك هو هو ده مش معناه ما فيش قضايا تانية إذا كنا بنتكلم في الأولويات في أولويات كثيرة يعني ده بالتأكيد لكن دول على رأس الأولويات من من يعني القضايا المرتبطة بالسن الأولى بشكل رئيسي لما منظمة التعليم عايز حل ضعف وتردي الأجهزة الهيكل الهيكل الأجهزة في الدولة في قدرة الحكوم لأنه المفروض أن الأجهزة دي تبقى جزء حيادية مش مسياس مش مرتبطة بنظام سياسي ولا نظام فكرة معين لما يبقى فيه نظام مبارك أو يجي نظام الوافدة أو نظام حزب الحرارة أو أي نظام تبقى هذي الأجهزة خادمة للشعب ككل. احنا في الفترات اللي فاتت الأجهزة دي معظمها كانت مسياس وبالتالي النهاردة لما سقط مبارك ونظامه حصل ارتباط انت شايف المؤسسات الأمنية حصل فيها والثين مرسات التام شايف ناس بيطالب بتغيير رؤساء الجامعات وتم تغيير بعضهم بكذا بقطع البقول مقاطع البنوك في الطراب في الأجهزة المختلفة فده تحجي في أي نظام حاكم هيجي سواء كانت الحكومة أو مؤسسة الرئاسة أو أي مؤسسات تنفيذية الكلام ده هيبعاد بناؤه ازاي؟ عندك ملف الاحتقان الطائف والابتماع فعندك ملفات كتيرة بتمثل الأهمية لازم البرنامج يتضمنها بشكل واضح لما أنا لما بقول النظام السياسي والانضباط الأمني والمدخل الاقتصادي لأنه ده لحد الأدنى لبداية توفير حياة كريمة للمواطن المصري بلك يعني دي قضيه اساسيه فان الناس هتعtsch الدنيا المعارف الفرعيه انت دخلت انت ما عبد المنعم خيرت حازم دي كلها قصص مع اهميتها بس انا مش مشغول بيها انا مشغول بان الناس تلاقي اكل ازاي تلاقي شرب الزيت تلاقي مسكن الزيت انا أنا وإنت خدمة تعليم وخدمة صحه لولادنا ازاي ألاقي وسيلة نقل ألاقي مرور المتنظم ازاي نلاقي حياة كبيرة أنا مش اقل من سنغافوره ولا البرازيل ولا الهند ولا فيتنام عشان نعيش في الدوامة المفتعلة والكمائن التي لا حد لها لإلهقنا فأنا دوري كرجل سياسي لن أكون شهر زيت إن أنا وظفت إن أنا سل فانا فنمركز وعارف هدف كويس قوي وداخل عليه أو في بلد مش عليه، أروح أي بلد أتعامل مع أي بلد لتحقيق هذه الألف، أقابل أي حد هنا أو بره هي دي القضية الأساسية اللي شغله، ودي مش مرتبطة بمسألة رأس الجمهوري، <تصفيق> يعني احنا من الأول بقى لنا عدة صور شغالين تحزم وترجع <تصفيق> <الشرقة تصفيق> معك إضافة تمام. ايه تقبل أكثر إلهاما بالنسبة لك عند تركيا ولا بلجيكا؟ لا هو ما فيش بلد لوحده تقدر تقول إنها أكثر إلهاما، وإنما تركيا عندها نقطة تميز في أنها استطاعت في فترة وجيزة. أن تضاعف الدخل القوم تمكنوا من مضاعفته تقريبا أربع مرات في عشر سنوات فهي تجربة جديدة بالدراسة في هذا الباب وهذه الزاوية ماليزيا مسألة التعايش بين الثقافات المختلفة وحشدوهم كلهم في اتجاه مشروع تنمية نهضة للبلد جنوب إفريقيا مسألة التعايش رغم الاحتقال الاجتماع الكبير بعد فترة من حكم الأقلية وانتقالهم لحكم الـ الـ الـ الأغلبية تحكم بعد ما كانت كل مؤسسات الجيش والشرطة والأجهزة كلها في إيد الأقلية الوضع. النقل دي وفك مسائل الاحتقال والوصول لدرجة تعالف مثل التجربة الأسبانية للانتقال من سيطارة المؤسسة العسكرية في عهد فرانكو 40 سنة وانتقال لحكم مدني إيطاليا وألمانيا زي ما ذكرت الصناعات الصغيرة والمتوسطة الـ الـ الهند وفي وفيتنام مثلا فيتنام عدد السكان قريب من سكان المساحة بتاعة الأرض تلك المساحة كانوا معظمهم أصلا مجتمع زراعي صرف إزاي النهاردة انتقل المجتمع بقى تصناع موجودة فيه بشكل كبير فأنا كل دولة مركز على جانب أنا مش الحقيقة بس عشان ما أقولش كلمة أنا إنما إحنا عندنا فرق عمل بتشتغل برضو إلا عدة شهور حقيقة من أول بداية إنه الحزب الحرية والعدالة حقق في أول جولة انتخابية نسبة متقدم خلاص بقى واضح ان احنا يبقى لنا دور في السلطة التنفيذية فلازم نبقى جاهزين له بشكل بشكل واضح فبدأنا نشوف كل هذه الدول ونتعامل معها ونحن ندرك ان كل دول لها خصوصيتها ومصر برضو لها خصوصيتها فاحنا بندير حوار حول الخبرة ما بناخدهاش كده وعازين نقلدها تركية او ماليزية او سندفورية لا شوف ايه اللي موجودة عن طريق تفكير صياغة رؤى والحمد لله احنا حصلنا قدر كبير جدا من الفوائد العملية في هذا المجال بالفعل ومتساعدنا في صياغة الرؤى اللي احنا من جهة زيادة المشروع اللي اذا بشكل موجودة والله يشوف لك بمنتهى الوضوح انا ما اعتقدش ان في حد في مصر يعني قبيلة صورة 25 يناير كان عنده تصورات واضحة لإدارة الشأن المصري حتى ولي الحزب الوطني الوطن والحكومة مبارك. بشكل محدد يعني وبالتالي احنا بنشتغل ولا احنا, ولا احنا عندنا الاطار الفكري العام ان احنا عايزين نعمل نهضه عايزين نهتم ببناء الانسان عايزين نغير المجتمع كله في اتجاه معين دي كلها قضايا تتعلق بمنظومه القيم والاساس الفكري والتوجه العام للمجتمع انما عاده التفاصيل التنفيذيه بتاع اي شغل صعب انها تكون موجوده عند اي حد صعب انها تكون موجوده انا هديلك مثال بغض النظر عن تنشره او تنشروش انا معني جدا بملف الاقتصاد لانه زي ما قلت ملف خطير واستراتيجي ومهم وشفت فيه معلومات ووقائع لا تخطر على قلب احد ولا على عقل أحد في مصر وازاي تعرضت مصر لاكبر عمليه نهب منظمه في تاريخها الحديث والقديم كله في فتره مبارك وبالذات من 2002 من مجرد ظهور ملف التوريث والتقديرات المبدئية اللي موجودة في الدراسات الغربية والدراسات بعض التقديرات المصرية ان مناهبه مبارك ومجموعته ومجموعة رجال اعمال اللي التفت حواليه من تريليون لثلاثة تريليون دولار من تريليون لثلاثة تريليون والرقم المتوسط 2 تريليون انا جمعت ميزانيات مصر كلها من سنة مجيه مبارك لغاية مميشي لقيت الاثنين تريليون دول 1.3 جمال الميزانيات عشان تتخيل شكل النهب أشتن كانت هنا من شهر تقريبا وقالت لا ده النهب ده 5 تريليون دولار مش من واحد لثلاث ودي تصريحات منشوره وكان حضرتك ترجع لها على السن أشتن نفسها وبالتالي عملياتنا بمنظمة جدا جدا جدا جدا فترة فبدأنا نجيب الناس تعاملنا مع عدد من الخبراء بعضهم كانوا وكالاء وزارة الاقتصاد وبعضهم شخصيات مرموقة في المجال الاقتصادي والبنوك يا جماعة عايزين نعمل خريطة للعمليات الاقتصادية بكل مكوناتها في مصر الهدار ده تقصد الهدار؟ في التوزيع الاراضي في والله الاراضي كانت نمره واحده دهب بمعنى سريقه لا, لا لا لا هو هو هو في حاجات سرقه وافتراسات دي بس جزء ما ما وقفش عنده كتير انما الجزء الرئيسي هو تخصيص جزء كبير من موارد مصر تتمثل في اراضي اسكان اراضي صناعية اراضي زراعية اراضي سياحية وايضا في جزء من الموارد المحاجر والمعادن والخامات اللي موجوده والبترول والغاز والفوسفات وحاجات كتيره بيتم تخصيصها بمقابل قليل جدا جدا جدا جدا لناس وفي الاخر بتطلع بتتباع بالاسعار العاديه والفرق بتاخده مجموعه محدوده من الناس رب <تصفيق> ضع و... وانا كل الناس اللي عندي... اتورطت بتقول درسها كويس هل كل الناس اللي توارطوا في عمليات النهر المنظر دول كلهم في السجن ولا في ناس من المفترض اللي دي لا اللي موجود منهم في السجن جزء قليل جدا جدا يعني وجزء ثاني طلع بره مصر وجزء ما زال موجود ومعظمهم ما زالت شركاتهم اعماله ضار بلا أي تاثير يعني وما زالت نفس المنظومة ماشية بنفس الطريقة السابقة ما حصلش تعديل حقيقي فيها هو بس وقفت مسألة تخصيص الأراضي وبعض الأصول وبالتالي المعدل مش موجود إنما السيستم قائم ما حصلش لسه له تصبيت وفي حال ما قال السلطة إليك هترجع تحاسب دول مرة أخرى لا يا بتشوف الموضوع أكبر وأعقد من كده بكتير احنا بنفرق من حقيقي بين التخطيط للمستقبل واخد بالك وضغط التصرف في موارد الدولة واصولها ودي بصراحة مش مسؤولية الرئيس فقط دي مسؤولية الرئيس والبرلمان والوزارة وكل الأجهزة الرقابية لأنه خلي بالك أنت بتتكلم على منظومة فساد كذا موضوع كبير فيها جزء قرارات إدارية وفي جزء ثقافات وفي جزء إنه في القيم عند الناس فأنت لما يتعلق عايز تعلم بشكل واسع شوية جزء من العلاج يتعالج بالقرارات إن طريقة التخصيص غلط وما فيش عليها رقابة فده ممكن من مندي وانت تشتغل فيه الجزء المتعلق بالثقافة والقيم ده طبيعة الحال ياخد وقت فعلان يعني فإذا أنت ما بتتكلمش عن حل سعري لقطاع مسألة انما على قمه اولوياتي او اولويات الحزب باستمرار سواء في في اي في أي مستوى تنفيذي او تشريعي هنكون موجودين فيه لاننا لا نتحدث عن مشروع خلاف الصفر نحن نتحدث عن مشروع نهضة مصر اللي بتتبناه الجماعة وحزب الحرية والعدالة وهم عندما يتبنونه لا لا يفترضون أنهم المسؤولين عن تنفيذه ولكن الشعب كله مسؤول عن تنفيذه. إحنا بنطرح برنامج جرؤية بنسوق البرنامج جرؤية للناس كلها عشان عزز الشعب كله يشارك في هذه المسار. وذاك إحنا حاطين كده في استراتيجيات وتعيتنا بقول المهمة الأولى المساهمة في بناء ماضي مصر. مش ان احنا اللي هنقوم بنهضه مصر ده وضع غير طبيعي ان حد يقول ان انا هقوم نهضه البلد انما اللي يبني نهضه البلد الشعب كله فقضية الفساد من من القضايا المهمة ان لازم احنا نتعاون فيها على مستوى البرلمان على مستوى الحكومة على مستوى مؤسسة الرئاسه على مستوى الاجهزه الرقابيه واعاده هيكلتها اذا كان ذلك مطلوبا او اعاده النظر في التنسيق بينها ووضعها لانه ممكن يبقى في تضارب في ازدواجيه في حاجات كتير عايزه تفكير مختلف شويه عندي قر. انما هي لازم تحط الضوابط والمعايير والنظم الكفيلة بعدم تكرار مسألة الفساد في تخصيص الموارد وغيره بقضية فيما اتصل بالماضي الماضي بيتفرق برضه بين حاجتين دلوقتي مشاريع اللي اتعملت والتخصيص اللي تم في مراكز قانونية كتير حصلت وبقت موجودة وبقت واقع فما ينفعش تتعامل معاها بشكل قانوني بحت ولكن لازم يبقى فيه بعد قانوني بعد سياسي بعد اجتماعي ممكن دلوقتي الموظف اللي تعرض في الفساد قد تحاسبه الشخص اللي استفاد من الفساد قد تلجا للصلح والتسوية معه اذا كان ذلك ممكنة لان احيانا العقود اللي موجوده مكتوبه بشكل لا تستطيع انك تصل منه ولا شيء انما الهدف انك انت تمنع الفساد المستقبلي والقديم تحاول علاج أساره والحصول على أكبر قدر ممكن من الحقوق التي نهبت بما لا يؤدي إلى ضرر أكبر يعني دي قاعدة يعني أساسية يعني دبع فكرة المصارحة مع الأخطاء في الماضي على هذا ده تشوف به بالتسويات أنا, أنا بقول في فرق بين القضايا اللي هي لها طبيعة اقتصادية واحد نزل مصر وعشان يخصص أرض الطربي ماشى في سكة فساد فدي قضية غير واحد مثلا كان بيستخدم سلطاته عشان يسجن الناس أو عشان يقتلهم ومع القاتل ده عمل شوية مخالفات اقتصادية فما نجيش نتكلم في الموضوع ونقولها نضحي بحقوق الشعب وحقوق المجتمع عشان نعمل تسوية اقتصادية يعني فكل مسألة تتحلل مخالفات المناسبة بتاعتها بس الأصلة عندي ليس الصداع. لأنك بتتكلم عن واقع معقد ومتشابك وفي أطراف كتيرة جدا جدا موجودة واحد خذ أرض بطريقة غلط وقويس وبعدين بنى والوحدات بقت بتاعت ناس فأنت هتعامل مع المشهد والماقص وقلت بهذه وخلاص نرجع الارض للدوله كلام غير منطقي وغير طبيعي وبالتالي انت لازم انت بتدير شأن ناس وشأن مجتمع في اطراف كثيره ولازم تبقى امين وحريص انت والمؤسسه اللي وراك على مصالح كل الاطراف اللي موجودة والمخطئ من ممكن ان يحاسب في حدود في حدود مسؤولياته، إنما لازم الإطلال على المشهد بشكل متكامل والتعامل معه بشكل حكيم حضرتك قولتك مسألة مهمة جدا ورائعة جدا للحقيقة عجبيتك شخصيا ما يتعلق بهن إنه جزء كبير من سخوط المؤسسات هو الخلط ما بين الحزب وما بين المؤسسات المؤسسات الدولية حزب الوطني دلوقتي أنا عارف إنه, إنه الجماعة ما بتنكر هذا التشبيه لكن خلقيني ألجأ له ان الجماعة الان والحزب م. هم الاغلبية في البرلمان والمجلد مجلسيهم يريدون تشكيل الحكومة سيطرة على جمعية السيارة الدستور ثم مرشح للرئاسة ومرشح بديل يعني هنتكلم عنه بعد شوية هذه السيطرة السيارة كامل كامل بالسيطرة ده, ده ده مش خطر عليكم انا مش عايزك ولا عايز اي حد حسبنا على نوايانا كل واحد يقول لي مكوشين على كل حاجة احنا لا عندنا وزير ولا رئيس وزارة ولا محافظ ولا رئيس شركة وحتى في المرحلة الانتقاليه في حكومه عصام شرف الاولى والثانيه والجنزوري حرصوا على تمثيل بعض التيارات فحطوا حصه للاقباط حطوا حصه للواقف مره نائب رئيس وزارة ومره وزير ولم يفكر احد على الاطلاق انه حتى يج مجرد شخص اسلامي حتى لو كانوا اخوان مسلمين فاكثر من ظلم في توزيع المسؤوليات في المجتمع المصري هم الاسلاميين بالصفه عامه وما اخذ هو حصة رئيسية في البرلمان نتيجة اختيار الشعب لهم وبالتالي الكلام عن التكويش نحن لا نتكلم عن المستقبل لما يبقى عند رئاسة وزارة وعند رئيس الجمهورية وعند كل حاجة مسيطر عليها بكلمنا على الموضوع هذا فأنا ما بحبش الكلام حالات الافتراضية لأن الواقع الآن الذي ننطلق منه أننا لا نملك شيئا إلا جزء من السلطة التشريعية ولا نملك أي شيء على الإطلاق في السلطة التنفيذية بس دي النوايا في السياسة برضو ده مساله عندما تتحقق عندما تتحقق عندما تتحقق هذه النوايا نتكلم فيها لانك انت لا تدري لا لا لا, لا, لا تدري كيف سأتصر ربما لو اخذنا الرئاسة يبقى موقفنا من الوزاره او رئيس الوزراء يختلف يعني اذا المسائل ما زالت مفتوحه وما زالت مستقبل وما زالت غيب فاحنا ما بنتكلمش في الغيب دلوقتي اللي هو انت عايز تحاسبني على اللي خلاص واقع وموجود لا احنا لو كان عندنا سمح يعني تم تشكيل حكومه وده اعلنناه بشكل واضح ائتلافيه بكافه حزب الحريه والعدالة لم, لم ما كناش هنقدم مرشح للرئاسه ده كان كلام واضح ومعلن ده معناه ان انا ما كنتش عايز اتكوش بس لما حيله بيني وبين ذلك تقدمت مرشح رئاسه ما تجيش تقولي بقى انت عايز تتكوش على الاثنين لأن أنا من الاول اعلنت الوضوح وموقفي وموجود في بيانات مسجلة باسم جماعة الخارج حزب الحرية والعدالة ان الاوضاع حصل مش, مش هنتقدم من المرشع لو خدت الحكومة شفت الهدوة كان الكلام كده بشكل واضح طبعا اه اه في البيانات مم. طيب جلد كبير مش احنا خدنا الحكومة كنا نتحدث عن حكومة اتلافية واسعة بقيادة مم. حزب, حزب الحرية والردية اه بس بس موثل فيها كل الطائرات في الحالة دي كنت حدام بتاكمل رئيس السجارة لا مش ضروري انا ما ما ما كنتش مو... يعني ما كنتش انا مرشح رئيس وزراء جميل يعني الموضوع بقى لما كان ساعتها يبقى في تشكيل كان الحزب بتشكيلات ياخد القرار المناسب طب كامين الاسماء المرشحه يعني الطبيعي في مثل هذه الامور ممكن يكون رئيس الحزب ممكن حد من هو رئيس الحزب حد من الشخصيات الرئيسيه في الاسباع عادي طيب هو لل... رئيس الوزراء ده الشك... الشكل الطبيعي يعني لكن أنت بكنش يعني كان كلنا بنتكلم عن خارج الشاطر الذي يستعد لكي يكون رئيس وزراء. أنت أقولش ما تروح؟ والله دي حالة افتراضية كتير من الناس بتقولها وهم يعني فيه جوانب وهمية وأسطورية كثيرة جدا بتورا وجو بتقال. وأنا مش مشهور عنها. يعني مش المسؤول عن التصورات اللي موجودة عند الناس اللي هي تتصور حاجات وتضمي عليها قضايا ومواقف يعني وهموت برضو أحسن لا مش هموت أنا مش هموت يعني أنا... برضو يعني الديبر لسه بقول لحديك بس انت في الكوانيس وكلين و... عارفين ان حديك لاعب رئيسي كل الناس عارفه ان اتلعب ماشي ما هي دي نتيجه الصوره الذهنيه دي نتيجه الصوره الذهنيه موجوده عندكم معليش ما تزعلش مني ده تاثرا باعلام سابق يعني نتيجه الرئيس مبارك والضربات الامنيه اللي كان بيوجهها لنا كل شويه فكان كل شويه ما يضرب لازم يقول لك ده انا بضرب أخطر واحد ده انا بعمل كذا انا بعمل كذا متاثرا بافلام فؤاد المهندس زمان وأخطر واحد بسترين. في العالم فريد شوقي والكلام ده كله وبعدين بقى ثقافه موجوده وصوره ذهنيه مرسوم انما احنا كجماعه اخوه مسلمين انا اشهد الله عز وجل ان أنا يعني جماعة مؤسسية بدرجة كبيرة جدا وان مكتب الشادي يتخلص قراراته كلها بالاغلبية وبعد مناقشات مستفيضة وانه لا يوجد تأثير مميز لشخص انه لازم ده هو لما يقول القرار الفلاني يبقى يتحمل اه في بالتأكيد ايه؟ في بلاي ميكر يعني ما عليش هتعلم بريتك ايه نختارو حضرتك لمنصب الرئيس والخوض هذا يعني الترشيح. لا، أنا ملائمته للموصفات اللي هم طلبناها في أكثر من واحد كانوا مرشحين هم استقروا على واحد معين من وجه نظر المجلس الشورى والجهة صناعة القرار أن ده أقرب المصفات اللي مطلوبة للمشروع ده مش معناه إنه هو إنسان خطير وإنسان هو اللي بيقلب الأمور أصلاً أعتقد. أي وقت بس بحب يعني يعني بتحمس الإعلام. لا أنا بحب الإعلام جدا أنا بحب الإعلام جدا بحب الإعلام الصادف والموضوع والهدف. والذي واجه جزء أكبر نفسي. من جهوده إلى تحقيق نهضة البلد والحديث فيما يبني عليه عمل للإعلام الذي يؤدي دور شهر زهاد إلى شهر أيام. ما دور شهر في مصر يؤدي ضر شهر زهاد والله دي مسألة تختلف من وقت لوقت. للأسف معاه. الآن للأسف الآن الغلبة للتسليه والإصرار الموضوعات الاخرى اللي يبني عليها عمل. الآن الغلبة نسبة الأعلى. إنما أنا أتمنى يعني إن شاء الله تعالى وأنا أسف في رجال الإعلام وفي المؤسسات المختلفة إنها مرحلة وهتعدي وأن بمجرد طرح أو الانتهاء من انتخابات الرئاسة وتشكيل حكومة وانطلاق مؤسسات الدولة المختلفة بقدر كبير من التلسخ بينها ومن بعض في بناء النظام السياسي لأنه فل بالك بناء النظام السياسي أو بناء التنمية الكاملة في الموضوع الاقتصادي أو الموضوعات المختلفة مش موضوع يعني النظام السياسي مش هيتبنى بمجرد ان احنا عملنا انتخابات انا عن نظام سياسي يعني ايجاد مؤسسات سياسيه قويه تعبر عن الشعب بشكل ديمقراطي واضح ويبقى في تداول سلمي للسلطه في سياده قانون في حدود للسلطات بشكل واضح واستقلاليه واذا كان في نوع من التعاون او التنسيق الكزام بالقوانين وبالدستور اللي بيحدد العلاقة بين هذه المؤسسات في قدر كبير من الحرية بشكل كبير في النظام السياسي بتاعنا فمسألة النظام السياسي ده مش مسألة تغيير أفراد بس النهاردة الانتخابات بتاعتنا اللي فاتت كان شامها بعض المشاكل وبعض الأكتر مش بقول ان حد قصد كده إنما فيه يعني ممكن تلاقي واحد يتعود على التزوير هو بيزور واحد يتعود على إنه بيع صوته بيحاول يبيع صوته أو واحد بيشتري بيشتري فدي قضايا تأخذ منها شوية وقت. لو إحنا نجحنا المرة دي فإن إحنا نعمل انتخابات كويسة من نسبة 70% والمرة اللي بعدها بالـ 80 مرة فإحنا مشينا في الطريق في الطريق الصح إنت طبعا قديم وعارف الوقت مشهد السياسة في مصر عندنا جملة كبيرة من القوانين المقيدة للحريات وسيئة السنعة عايزة ثورة الشرعية وعايزة إعادة تغيير وده برضو هيحتاج جهد ويحتاج نوع من التهيئة فنحن عندما نتحدث عن بناء منظومة سياسية صحيحة وصوية فنحن نتحدث عن نضار سيستمر أدت سنوات ومحاولة وجهد مطلوب تكاتف أكبر عدد ممكن من الناس بهدف بهدف إقامة مش بسرطة العنوان أو أن احنا عملنا انتخابات أو بقى عندنا رئيس أو وزارة أو برمان يبقى خلص من نظام نظام السياسي أنت عندك مثلا المشروع الاقتصادي نفسه انا شايف ان احنا هنمر بثلاث مراحل اساسيه مرحله تصفيت الحرائق دي ممكن تبقى سنتين او ثلاثه عندنا مشاكل ملحه وحاده انت النهاردة لما كمصري وأنا كمصري وأي حد من الموجودين ما زلنا بنعاني عشان المواطن المصري يحصل على موت المتجاز أو أن يتمون عربيتك بنزين أو سور دي مسائل بسيطة بتقف بس بتمشي في الشارع بساعات طويل نتيجة أزمة المرور ما انتش آمن على نفسك وعلى أولادك وهم رحلين المدرس أو في أي حاجة عشان ينفلات الأمن ففي قضايا مرحة هيش تعبير عن مسألة التنمية المستدامة والنهضة وانما تعبير عنها حرائق موجودة حرائق موجودة لازم تخلص الجزء الاكبر منها فده مستوى القصير جدا في المستوى المتواصل خمس ست سبع سنين ان البلد تخرج من عنق الزجاجة انت متخيل يعني ايه ديون في مصر تريليون و140 مليار جنيه حسب اخر تقدير رسمي طلع من مركز الاثمار التنموي وفايده 16 17% اخر سنة الحكوميه الحكومه عاملاه معنى هذا الكلام ان انت عندك خدمة الدين بس الفوائد بتتكلم على 160 او 170 مليار جنيه مصري والرقم ده 26 او 27% ومن ميزانية مصر العامه الميزانية الميزانيه دي 560 مليار جنيه لما تشوف الرقم ده حط جنبه رؤصات لانك انت مش هتاخد الفايده بس عليك اقصاد معناه ان مواردك كدوله انت نصها على الاقل مدي اقساط وخدمه دي تخيل ان دوله مطلوب منها تحل اوضاعها ومشاكلها بنص الموارد المتاح فانت عندك تحدي كبير طب تبدأ بقى تفكر ازاي في تنشيط الاقتصاد في المجالات المختلفه عندك حل في كل طبعا دي الرؤى بتاعتنا والدراسات بتاعتنا النهاردة مثلا أنا لما قلت لك من شوية إن ما ينفعش نركز على دور الحكومة أو الدولة بشكل كبير في مشاريع البنية الأساسية في فترة الجادة أنا لا بتكلمش على مصانع الشبسي والجبسي وال... إنما بتكلم على أقل على قضية إنك أنت النهاردة عايز مشاريع مي عايز مشاريع كهرباء تعرف مصر سنويا بتحتاج بنية أساسية في قطاع الكهرباء لمواكبة الزيادة في الاستهلاك الزيادة الطبيعية من غير لنهضة صناعية ولا أي حاجة مش أعلم 15 مليار جنيه الدولة طبعا عشان ما عندهاش ما عندهاش موارد تحطها في مثل هذا المشروع بقالها سنتين ما بتعملش حاجة في الموضوع ده أول سنة لو انت رجعت بذكرتك شوية كانوا بيطف الشارع ونوار وشاء فتحضر طبعا فضيحة وكانت يعني مسار سخرية السنة دي خدوا في دي بيخدوا قرار بقرارهم سنة قريبا في السماح للقطاع الخاص بأن يولد الكهرباء على حسابه ويحطها على الشبكة العموية والحكومة تحسبه في بلد مغرية جزء من الحل يعني أنا مش بقول إن ده الحل الأمثل أو إن أنا ضده إنما في الآخر في حلول يعني أنت النهاردة لما تيجي تشتغل في خطة التلميع بتاع البلد عندك قطاع كبير من المشاريع من التطور السكتر حديث تطوير الموانئ سواء البحرية أو النهرية، عمل أسطول لصيد السمك، لأن احنا ما عندناش كلام ده كله. مشاريع تنمية صرح حيوانية، مشاريع تطوير العمل السياسة الزراعية والشغل الزراعي، التخطيط والأفكار والرؤى ده أمر سهل ممكن الدولة في كل الأحوال تعمله. لأنما لما بتجي في التنفيذ ومحتاج التمويل فانت مطلوب تفكر بطريقة غير تقليدية لأنه ضوضاء جديد. انت عندك دولة ما عندهاش موارد وفي نفس الوقت وعندك شعب محتاج احتياجات، فدها هو تصور في الحل. الحاجة الثانية انك انت ممكن تعمل عدد كبير من المشاريع الاقتصادية عن طريق القطاع الخاص والأولوية للمستثمر المصري ثم للمستثمرين العرب ثم للمستثمرين الأجانب وفق معايير مش مسألة مفتوحة احنا عاملين لجنة دلوقتي الاستثمارات كلها لان انا لما بصيت في ملف الاستثمارات الخارجية في مصر في الفترة الماضية لم اجد انها في مجملها كانت مفيدة للشعب المصري هي لو لو كده اه بدرجه كبيره كانت مفيدة لمين هي طبعا حققت جزء من الفايده في توفير فرص عمل وبعض الحاجات بس الفايده الكبيرة ذهبت الى الوسطاء امال مو... ازاي مو... مو... 9% معدل نمو ما هو 9% معدل نمو ل201 مش للشعب ككل هذا بس يعني بس المهم انه الاجمالي العام للاقتصاد القومي بس ما بيقعدش على حد ده خادع آه. ده مضلل يعني النهاردة لما يبقى اسره مكونه من 3 4 رجال اعمال واخد بالك هو لها أرض المتر لدولار ومحجر لصناعة مادة من المواد الصناعية واخد بالك المتر المكعب بخمسة قروش والكهرباء تعطروه والغاز بقى من ربع التكريفة اللي تعطى المصانع التاني لمدة خمسين سنة وإعفاء ضرائيب لمدة خمسين سنة والمصنع كله تكلف خمسة مليار جنيه أو الشركة كلها تكلف خمسة مليار جنيه يعني 600 مليون يورو وبعتها تربع سنين تبعت بكسعة مليار يورو يعني 18 ضعف لشركة فرنسية الشركه الفرنسيه بتعد عليا وتقول لي ان انا مستثمر عندك بس مين اللي خد الفائدة الحقيقيه شركه فرنسيه الان تاخد كل اصولنا ببلاش وبتطلعها بضعف بتاخدها هي تستخدم انا ما استفدتش كمصري مين اللي استفاد الشركة اللي قاعده في النص واخد بقى حضرتك انت عيله معينه فانت ما تجيش ما انت ما تجيش تحاسبني لا انا بتكلم كمثال وعندي امثله كثيرة يعني, يعني, يعني, يعني العيلة دي كان كل اجماليها اجماليها 2003 كان 300 مليون جنيه دلوقتي بيتكلم على 60 70 مليار عيلة تانية كان كل الميريا في 2003 600 مليون جنيه. النهاردة بتتكلم عن 60-70 مليون <تصفيق> والبارده خ خصوصا طلهم أراضي بأسعار رخيصة جدا وبعواد أسعار عالية بفروق ضخمة جدا جدا جدا. أنا عندي عشرات الأمثلة وإنما يزج ما أقول عائلات هذا الموضوع. عائلات ومجموعات من رجال الأعمال. أنا لا أتحدث هنا بهدف إصابة المافر ضد سين أو صد من مصر. شان ما سأدب أطر. أنا بتكلم عن منهج في إدارة موارد وأصول مصر. أدى أن هذه الموارد والأصول تستغل لصالح مجموعات محددة من البشر فالنمو اللي حصل ده حصل لصالح هذه المجموعات وهم مئة عيلة ولا مئتين عيلة بالكثير، او أو شخص أو مئتين شخص بالكثير. انما إنما النهاردة نحن نتحدث عن وفق عن مصر عن شعب فعايزين نعيد منظومة استغلال والاستفادة من أصولنا مواردنا في المرحلة القادمه بطريقة تضمن أنه يبقى فيه حظ متكافئ لي ولك ولكل انسان مصري كبير او صغير غني او فقير من موارد البلد واصولها وبالتالي النهارده أنا لما اتكلم عن رؤيه اقتصادية ففي تفاصيل كثيره وهي النقطه الاولى في الاهتمام لانه لو بقى عندنا فلوس وانتعاش اقتصادي هنقدر نصرف على التعليم ونقدر نصرف على الصحه ونقدر نصرف على النقل وعلى الامن انما طول ما احنا عندنا الدين الضخم ده والعجز الكبير في الميزانيه وما عندناش موارد وعندنا كساد اقتصادي وما عندناش مشاريع بتجيب لنا ضرائب بتطلع فرص عمل فلا تتحدث عن اي تطورات المدينيله دول لازم يخافوا منك الفتره اللي جايه ولا ولا تسيب كل اللي حصل بلا حساب لا نشوف انا انا انا مبدئيا مش عاي... أنا, انا انا طبعا برده بقول بمثل الحزب في برنامجي مش المساله مش مرتبطه بخيره الشطر لازم المعنى ده يبقى واضح جدا جدا جدا جدا لانه خيره الشطر ممكن يموت بكره واحنا عايزين نتحرر كمصريين من فكره الفرد الفارس الذي سات على جواد ابيض يحل كل المشاكل احنا هنحول ان شاء الله تعالى لو وصلت للرئاسه الى مؤسسه ودي قضية أساسية وهذه المؤسسة لازم تبقى على درجة عالية جدا بالتكامل والتنسيق مع المؤسسات الرئيسية في الدرجة سواء مؤسسة القضاء أو مؤسسة الحكومة أو مؤسسة المؤسسة التشريعية بما يضمن لكل مؤسسة خصوصيتها واستقلالها حسب ما سننص عليه في الدستور اللي الشعب المصري سيعمل فدي قضية أساسية مسألة أن انت دلوقتي هيبقى في شخص وهو قادر على كل حل كل حاجة ده نمرة واحدة نمر اثنين انا ما اقدرش ابدا مساله اداره هذا الملف والتعاون مع الاخرين بقضيه ان انا بصدر بالبعض الخوف لا انا راجل أشتغل بشكل موضوعي جدا بتحكمني مصلحه الامه ومصلحه الشعب بدرجه كبيره والحصول على اكبر قدر ممكن من حقوقها مع استخدام كل الاساليب الواقعيه والعمليه والاصل عندي في المرحله الاولى عدم الصدام والوصول مع تسويات مع كل الاطراف ما امكن للوصول لانه المرحله اللي فاتت كانت مرحله استثنائيه البعض تورط في الفساد والفساد بشكل واضح جدا أنا ما درش أسوي بينه وبين اللي اضطر لاستخدام وسائل مبنية على الفساد بقول لك إنه هو مثلا راجل قدم مستثمر غير بقولك ده وضع وده وضع في في في المسألة المختلف بس ده ما يعنيش إن احنا تنزل عن حقوق البلد إنما زي ما قلت في البداية احنا بنشوف النهاردة شركة من الشركات عملت قصة خدت أرض زراعي حولتها الأرض مباني الفرق مثلا في أقل تقدير قريب من 100 مليار جنيه. مش معقول إحنا كمصريين نسمح لهؤلاء الناس ونغفق لهم إنهم ياخدوا المئة مليار وإحنا ناخد مليون جنيه كمصريين كلها ودي أرضهم وإن عشان جمال مبارك كان صاحب الرجل ولا كان فلان وخصصه وتقول لي إنك إنت تسمح أنا ما سمحوش إنما أنا مش بعديد ما بنسيرش خطر ده أنا بنقزه من ناشه وبنقزه من إنه هو متورط في نهب والحصول على شيء بغير حق فلازم إحنا كمصريين نقعد معاه ونقول لي أفلان الأرض دي كانت قيمتها كذا نوصل لحل في ان احنا على حق المصريين، في ان فيه عقود وفي بعض ساعات مسائل تحكيم دولي وفي حاجات كتيره نوصل لافضل حل ممكن يحافظ على حقوقنا مع هؤلاء الناس، فهي مش رساله خوف، هي رساله رد الحقوق لاصحابها ما امكن، وخد بالك وحمايه هؤلاء الناس من المال المنهوب اللي هو حق الناس وعندهم يعني بشكل واضح. طيب، يبقى تعالى في حقوق في حاله في موضوع الحقوق والحريات لما نيجي حد يتكلم على الحقوق والحريات بيبقى منظورها من خلال مثلا جماعه لقاء المسلمين او من التار... غير منظورها من خلال التيار السلفي غير منظورها من التيار الحقوقي او الليبرالي المدني فيها حريات فرديه فيها حقوق قاسيه فيها كمان منطق تداول السلطه في خوف لدى التيار المدني من ان ما لما يجوا للسلطه يثبتهم فترفعهم السلطه بالديمقراطيه ثم لا يدخلون عنها بالإسلام والله احنا ما سبتش في تاريخنا اللي احنا هنشيروا مع بعض ان احنا وصلنا لأي موقع بالانتخاب حتى لو كان موقع بسيط وترسكنا بيه وعلى الطريقه مش عارف انا بتكلم علينا هنا في مصر يعني بتكلم على وضعنا وتجربتنا لان كل بلد له ظروفه ولها طبيعتها وعشان احكم عليها لازم اشوف كل المراسلات واشوف الناس وطياراتهم وتفكيرهم واتجاههم وهل هو ده بيمثل اسلام تمثيل حقيقي ولا هو بيتزايه بزي الاسلام عشان يحقق اهداف سياسيه دي قصه تانية. فإحنا النهاردة تجربتنا مثلا زمان حتى في ظل فضل مبارك أو بعدها في نقابة البيطريين أو نقابة المحامين أو في كثير من النقابات لما الناس بتجيبنا بنبقى موجودين يعني نقابة البيطريين وكان المرشد الحالي عضو وكان أمين صندوق فيها وتعاملت انتخابات في ظل إشراف إخواننا شو هم موجودين على النقابة والناس المهنة اختاروا ناس تانية فسلمناها منتعرض له ومنتعرض البساط القضية الثانية إحنا لازم ندرب ونعترف أنه إحنا كمصريين مع كل اختلافاتنا الفكرية وطياراتنا السياسية والاجتماعية ما عندناش قدرة عالية على التعامل مع بعض بشكل جيد لأنه مبارك في فترته الأخيرة بالذات التلاتين سنة الجزء رئيسي من استراتيجيته وسياسته الوقيعة وتوتير العلاقات بين كل الأطراف الموجودة واحنا شفنا قضية الإصارة الخاصة بين المسلمين المساعيين بين رجال الاعمال وبقيه الطبقات المختلفه بين الاسلاميين وغيرهم يعني الموقف كان استخدام كل طرف فزاع ضد الطرف الثاني ده سياسة سبتة سياسة سبتة وانت عارف قصة صفة الشريف وغيره في تفتيت حزب العمل من جوه حزب الاحرار حزب الوافد بعد إصراج الدين ونعمان جمع وقصص اللي موجودة كلها كان فيه محاولات مستميثة ومستمرة حزب الغد انا هنا ما بقيمش هذه الاحزاب ولا بقول بقولنا متفق معها مختلف معك بس انا مع حرية الجميع حق الجميع في التعبير عن نفسه وتنظيم اموره في ضوء العام اللي ض في الفترة القديمة الدستور والتشراعات كلها فهنا انما ده كان واقع ملموس ان كل الدنيا بتتوقع في بعضها فده عمل نوع من صعوبة التحالف والتفاهم والعمل الجماعي وان انا اتعامل معك واتعامل معي رحمة انا مختلفين في بعض وجهات النظر لانه الاختلاف ده اصلي يعني في خلق ربنا في الناس ووجودهم ولازم هيبقوا مجموعات وقراء وانت على مستوى بيتك وانا على مستوى بيتي بتبقى مختلف مع اخوك ومع أبوك ومع والدتك وعادي بس الامور والمركب ففي حدود معينة للموضوع وإدارة الاختلافات اللي بين الناس وبين بعضها فليس قفتنا فيها كمصريون ضعيفة فعايزة صبر على نفسنا الفضل <تصفيق> ما أنا أقول لك عايزة صبر شوية في الفضل الجاية قضية الحريات الأصل في الدين وانت راجل عندك خلفية إسلامية واضحة ومعروفة من كده الأصل في الدين أما هو لا إكره في الدين اللي هو أصل الأمور كلها فمن باب أولى لا إكره في منهج الإخوان المسلمين ولا إكره في منهج السلفيين، ولا إكره في أي حد تاني وأي إنسان يقول بغير كده ما هيبقى الصحية يعني دي قضية مختلف النقطة التانية انا عايزك دايما ما تحكمش فقط او اي حد يعني على المسألة وده تحدي بالنسبة لنا من خلال بعض التصريحات هنا انما ينبغي ان يكون الحكم الصحيح من خلال دراسات وورش عمل تتعامل في الفترة الجاي نعملها كلنا مع بعض كمصريين لصياعة مستقبلنا وطريقة التعامل بيننا وبين بعض في الفترة القادمة وادورنا احنا على مدار 1400 سنة مصر. المسلمين تعيشوا مساء مع الأقباط والأقباط عايش مع المسلمين لم يشهد التاريخ طوله حالات توتر إلا أحيانا في ظهر الاحتلال الإنجليزي بشكل مقصود وفي فترة الأخيرة من حكم السادات وحكم ما عدا ذلك الخريطة الطويلة كلها ما كانت كده فمش عايز الاستثناء والنادر ده هو اللي يخلينا نحكم على القاعده كلها ونفس العمليه مش الاخبار بس حتى تيارات فكريه مختلفه يعني مثلا انت النهارده ساعات تسمع ناس بتطالب بمحاكمات على كتب معينه او او خلاف من الناحيه الثقافيه وتجد هذه الكتب موجوده بقى لها 1000 سنه ولم يحدث في تاريخ المسلمين كله ان حصل اللي بيحصل دلوقتي فإذاً دلوقتي احنا عندنا قضية أساسية إزاي في ظل تطبيق المنهج الإسلامي حتى كله التعايش بالنسبة لقضية الأقليات والقضية الطائرات الفكرية المخالفة لهذا المنهج كله إنه في 1400 سنة ده كان موجود إذاً فيه خلل معين دلوقتي في الفهم فأنا لازم أستلهم روح الإسلام الأصلية وفي نفس الوقت لازم استلهم التجربة التلخية وده انا عامل فرق عمل لكي دلوقتي عامل فرق <تصفيق> عمل عامل فرق عمل لكي دلوقتي انها تحط التصورات بس بدول الامرين دول انما انا مقدر شاحتكم دلوقتي يا عسوس خالد من خلال ثقافات خاطئة من خلال مواقف عاطفية وانفعلات من خلال رد فعل، ان واحد زعلان انا بسه بالنسبة للاخوة الاقباط انا نشأتي في بيت وانا صغير لغاية سنة 18 سنه كان البيت مملوك لاسره قطيطي وإحنا أخذين شقق أجوار زي كتير من المصريين وكان في حالة من حالات التعايش لأنا بتدخل في خصوات الدنيا ولا ما بتدخل في خصوات الدنيا ولا عمرنا فكرنا في أن لما روح نشتري من بقال ولا دكتور ولا ترزي ده مسلم ولا مسيح كنا عايشين حياتنا بشكل طبيعي إنما في آخر ربعين سنة الخريطة بدأت تتغير وبدأت تتعامل بشكل فاحنا محتاجين النهاردة لتصحيح التصورات بشكل واضح جدا على أساس الشرع أنا مش مؤترض على أساس الشر بس استلهام النظرة التاريخية واستلهام روح الشريعة من خلال الفهم الواسع للأزهر وغيره بمسيره مش بالخيال أي حاجة تانية و من خلال تجربتنا التاريخية العميقة فيما التعامل مع الأقليات فيما يتعامل مع قضية الحريات فيما يتعلق بقضية التحررات الفكرية حتى المخلفة لأن ده كان واقع موجود يعني مش انا بقى مش بافترض حالة نظرية او بتكلم كلام ده مش كمان كمان ده كان محل اعجاب المستشرقين وكل ما امتعرض لهذه الزهرة في منطقه يعني بشكل بشكل واضح فلا بد من ايجاد هذا الزمن الجميل مرة اخرى ودي ما زلتنا كلمتها مصرية مش مش الرئيس بس دي قضية قضية ثقافة وانا عايز اقولك من انتهى الوضوح احنا ما عندناش مشكلة في كل ما يصار من قضايا المواطنة والحريات وتداول السلطة وهتشوف المراقشات بتاع الدستور ولن يكون موقفنا سلبيا او شزا او مخالفا او محايرا في هزين من سلالك يعني عشان تبقى الصورة المحددة احنا القضايا اللي في الدستور واللي شايف انها تبقى محل جدل واشكال شوية هي وضع قوات المسلحة الدستور. وشكل نظام الدول هو برلالة للأفضل الرئيس هي دي النقطة اللي عايزة أنا أنا شوف أنا مش مسألة رأيية أنا بقول الوصول لتوافق مية في المية مستحيل في أي مجتمع بشر إنما الوصول لأكبر درجة من التوافق دايما ينبغي ان يكون عادفا ولما طرحت وثيقه السلم إحنا وقافنا ضدها بقوه وضد مسألة المبادئ فوق الدستورية إحنا كنا معترضين بالزرجة الأولى على القليل مش على حق الجيش بأنه يعبر عن وضجة نظره في الوضع يكون كذب، لأن زي ما أنا وإنته لينا حق في أنه نقول كذا هم لهم نفس الحق كمواصلين بالضبط إنما لما يبقى في حاجة بتتحدد من خلال جمعية منتخبة من خلال برلمان منتخب من خلال استفتاء شعب وده أهم من الاثنين اللي في الأول يبقى خلاص فأنا كجيش أقول كل... هما يقول كل هم يقولوا كل اللي هم عايزين وإنت تقول اللي أنت عايزه وأنا أقول اللي أنا وما يتم الاستفتاء عليه في النهاية واعتماده هو مجزم بالنسبة له بشكل, بشكل رئيسي أنا كإنسان مصري وحزب الحرية والعادلة والإطوال المسلمين وأعتقد انت وكل اللي موجودين نقدر وضع القوات المسلحة كمؤسسه ولا نقبل المساس بها بطريقة تضعفها ولا تهدد وجودها لأن ده تهديد لأمن الوطن تهديد لوجود مصر وإحنا بلد عارفين أننا عايشين في ظروف إقليمية مضطربة، ولنا العديد من الأعداء، وبه كثير من المخاطر موجودة، فلا يمكن إطلاقا التعامل أو حد عايزني أدخل في صدام مع المؤسسات العسكرية أو التعامل بهذا الشكل لأن استراتيجيتنا الجزء من استراتيجياتنا الرئيسية تطوير وتقوية وتمكين، فت مثلا مسألة وضعها مسألة إن يكون لها نوع من الخصوصية هنا تحدي رئيسي إن أنت عايز توازن بين الخصوصية والشفافية. هو ده الاشكاليه اللي مطلوب مننا ومن غيرنا احنا ما معترضين بشكل مبدئي انه انا ما النهاردة النهارده اناقش ميزانيه التسريح على صفحات الجرائد ولا في اي بلد في الدنيا بيحصل كده صحيح. واحد بقلك ما ما ينفعش مثلا إن قرار الحرب والسلم يبقى المداولات الخاصة بده تبقى موجودة في كل حد أكيد في قدر من الخصوصية ما حدش يقدر يتكلم في هذه المسألة إنما إزاي واجب من الخصوصية والشف والشفافية دي وازال جبنا تجولات إسباني جبنا دستير من عشرين ثلاثين دولة وفي لقنا دلوقتي بتدرسها مش عشان عشان إحنا حتى كحزب لما نتبنى نبقى نتبنى الكلام موضوعي مرتبط لتجارة الدول, الدول الأخرى وبرضه أولا وأخيرا نحن مش اللاعب الوحيد في المشهر أنت هتقول والناس كلها هتقول وأكبر قدر ممكن نستطيع نصل إيه من التوافق في هذه المساءة نوصل، فاحنا مع قوة المؤسسة العسكرية أو الجيش والحفاظ عليه وعلى تمسه وتطوير وتطويره بشكل ضخم جدا وعدم السماح لأي طيار بالصدام الذي يؤدي إلى اللي احنا معنا وما احنا سوريا وما احناش اليمن ان الجيش يتفكك او يضعف وتلاقي المخاطر اللي واضحة لكل الناس تاني يوم اتحققت لانه احيانا بعض الناس في حالة السورية السورية بيأخذوا راحتهم في كل في كل الكلام لا مش بالنظام انت تفضل احنا نكلمنا فيها بس الراجح عندك هو النظام البرلماني. بس مش في المرحلة الأولى لأن الانتقال لابد أن يكون تدريجي عشان الثقاف وأيضا بمنتهى الأمانة والصدق نحن نقول هذا وكثير من المصريين يقولوا هذا وأعتقد أن جزء من توجهنا وميلنا كمصريين لذلك مرتبط شوية برد فعل لمرحلة الاستبداد العنيفة اللي مرنا بها كمصريين في ستين سنة وبالتالي أنا بأطلب وبقترح وبعتقد أن احنا كمصريين بعد ما تهدأ نفوسنا شوية كمجتمع في الفترة القادمة ان احنا ندرس الموضوع بعمق وايه الافضل من ناحية الموضوعية البلد من وقد يكون الافضل هو النظام المختلط يعني في, في النهاية وبالتالي لما بقول البرلماني فهو ليس قرارا نهائيا لان خلي بالك كل نظام له مزاياه ولو عيوه فالنظام الرئاسي يركز جزئي قبل السلطات في يد الرئيس أو مؤسسة الرئيس. النظام البرلماني برضو بيدي جزئي قبل السلطات في... لأ أو للحزب. لأ الحزب الأغلبية. فبرضو ده نوع من ترقيز السلطة. يعني بيعمل شنو نوع من التوازن داخل المجتمع فهي المسألة مش مش قناعات قامية ثابتة لا تتغير. لأ يعني. يعني ممكن مع تتطور مع. ممكن تتطور مع الممارسة والتجربة وإيه اللي أعتبره الشعب المصري ويتفاعل وهتع... اتفاعل معه بشكل إيجابي ويبدأ من خلاله. لأن إحنا عايزين. يبقى المعيار الأساسي هو استف... استخراج أكبر قدر ممكن من طاقة المصريين في تطوير حياتهم وبناء نظمتهم وصول لتحقيق أكبر قدر ممكن من الحرية والكرامة والع... والعدالة أو العد لنا كمصريين والوصول من المكان الائقة مش ككلام انش يعني أنا أنا أنا زوهلتي لما درست تجربة في فيتنام. مثلا او البرازيل البرازيل تامن او تاسع اقتصاد في العالم وانا وانت فاكرين من 20 سنة واقل كانت فقرة او كمئة الديون ادي ايه انا لما لقيت حجم التجارة الخارجية بتاعت في اثنان 230 مليار دولار ادينا عشر مرات صار هو الحق ده هناك اللي ولد السلفة مش أنا مش بتكلم على يسار ويمين دلوقتي احنا كشعب مصري بنحترم رد الشعب في اختيار المرجعية اللي يبني من خلالها نهضوش الشعب المصري دلوقتي بيختار بدرجة علي عالية المرجعية الإسلامية يعني قدروا تتبنوا افكار من اليسار او من الاشتراكية نحن ندور ما المصلحة حيث ما لم تتعرض مع مبادئ الشراك وليه ودي خضيئة من فيها مرونة عالية جدا جدا جدا جدا, جداً. حتى الان انا شايفين هداك هتترشح ولا لا؟ هل الوضع القانوني فيه مشاكل مع ترشح محمد بوسي النهارة؟ والله يشوف أنا ما عنديش مشاكل بمنتهى الوضوح وضع القانوني مستقر جدا جدا جدا أنا من حيث المبدأ بغض نظر الوضع القانوني أنا أريد أن أشير إلى نقطة في باية الأهمية لو وضعت عرقيل أمام ترشحي فمعناها أننا ما زلنا نحكم من خلال مبارك لأننا الأضايا اللي عندي أضايا عسكرية سياسية ضبرها مبارك وحسن عبد الرحمن وحبيب العدل والثلاثة الآن الحمد لله في السجن وربعهم جبال مبارك وفي نفس السجن اللي أنا كنت فيه بفضل الله سبحانه وتعالى بدي أيا من آيات ربنا فإذا النهاردة أي عوائق تختلق مرتبطة بهذه الملف معناها انتصار لمبارك رغم أنه خلع لقضية أساسية بعيدنا عن التكييف القانوني أما فينا اتصب بالتكييف القانوني فهم قضيتين قضية خدت فيها ردة اعتبار بتاعة الفين اللي طلعت منها في الفين والقضية التانية صدر قرار ليا والناس اللي في القضية لان كان في مجموعات من الناس لسه ما تحكموش فما يعرض محاكمتهم خدوا براءة فبناء على هذه البراءة صدر قرار باسقاط الاحكام السابطة خاصة بينا كلنا من 18 اللي كانوا واخدين احكام رغم ان نقضوها يعني هم كانوا 3 واخدين 3 واخدين 4 واخدين خمس سنين واحنا اثنين واخدين 7 وفي ناس كانوا غيابي واخدين 10 فالعشرات والخمسات غيابي اثنين منهم تعاد محاكمتهم محاكمه حضريه يعني كانوا بره جمه واتعملت في تاني ثاني وطبعا احنا كنا موجه لنا تهمتين في القضاء العسكري الأخيرة تهمه الانتماء لجماعة محظوره جماعه الاخوان المسلمين وتهمه غسيل اموال فالقضاء العسكري لما حقق في التهمه بتاعه غسيل لم يجد دليل فاصل ما بقتش موجودة يعني للاسف بعض وسائل الاعلام النهارده كل شويه تقول أموال بس حتى القضاء العسكري الاستثنائي الذي لم من حقه في حينها محاكمتنا حتى هذا القضاء العسكري اللي كان بتحرك بتكلفات من جمال من قصة مبركة وقتها أسقطه بتغيسير أموال قبل الثورة يعني ما هو موجود. الحكم القضية الثانية موضوع الانتماء لجماعة محزورة فطبعا القضاء العسكري الآن شايف أن الجماعة موجودة والشعب بيختارها وبالتالي أصدر حكم بالبراءة على أسعد, أسعد شيخة وأحمد عبد العاطي. وبناء عليه تم تأسيس وضع قانوني جديد تم النظر في القضية كلها وصدر قرار مش باب العافل أنا أخذت خارج من, من المنسجن بعرف، ودي نقطة الناس مش راهمها ودي اللي عاملة لفسة عند بعض المستشارين زي ما بقى أبو شئ أطلع الأول أو شئ والسيد إنه ما بيأسس على إن أنا طالع بعافة ده في البداية كان كده إنما دلوقتي بعد إعادة المحاكمات اللي تم ديت صدر قرار بإسقاط الحكم كأنه العدم هوش موجود بالضبط وكل الأسهار المترتبة عليه وبالتالي مش محتاج لرد اعتبار ولا محتاج لأ أي حاجة الحكم مش موجود عشان نرد اعتبار بعد التضارض أما الأربع سين وثلاث شهور فديه بقى خلاص حاجة كده لله مع اليقين ده وبرضو الحزب بيراش محمد بورسي والله والله بصفة عمة معلش أنا هقول منطاق الوضوح المشهد السياسي الآن شديد الانتباه الدافع بعمر سليمان في المرحلة الأخيرة بهذا الشكل مثير للانتباه وهو رمز قوي من رموز النظام السابق واستمراره يعني أن الصورة لم تقم من أو ترشيحه يعني إهانة لفكرة الصورة ومضاض مريه بشكل كبير جدا طريق المعالجة على قضية حزم صلاح إسماعيل احنا طبعا مع القانون وتطبيقه بشكل عام ولكن اذا ثبت انه هو في تلاعب في الموضوع فنحن ندعمه محنش ضد انا, انا دلوقتي بتكلم عن مادة متكلمش عن شخص واخد بالك وشفتي موارسات من الأجهزة الأمنية وأجهزة الدولة ونيابة أمن الدولة وأجهزة القضاء والمحكمة الدشتورية واللجان والدنيا كلها في ممضة أنا بقولش دلوقتي موارساتهم غلط بس المثل بيقول اللي بيتلسع من الزبادي من الشربة بيانضر في الزبادي إحنا تسعنا من الزبادي إحنا تسعنا من الزبادي مش من الشربة فما زالت هذه المؤسسات في حاجة لجهد كبير جدا جدا جدا لإطمعنا أن هناك تغيرا تغيورة حقيقية دي مساله لازم تبقى واضحه عند الكل فاحنا المشهد الان فيه مظاهر ارتباك شديده وتدعو نوع من القلق والموضوع ما يتحملش المخاطر فممكن يلعبوا معك مع أي حاج وخاصة مع وجود المادة بتاع تحصيل القرارات اللي من العليا انتخابات مادة 28 فما تضمنش فالنهاردة حزب النور بيدفع بمرشح احتياطي الجماعة الإسلامية تدفع حزب الأصلة دفع بمرشح احتياطي الحزب الحرية ده, ده حالة عامة في المجتمع مش حالة خاصة بالحزب بتاعنا ولا بالإقبار المسلمين حالة عامة من حالات عدم الثقة في إدارة المرحلة الانتقالية في أسبوع الأخير لازم نقر وجود هذه الحقيقة الآن ما احترامنا للكل وتقديرنا لكل نحن لا نتهم أحدا ولكن ينبغي أن ينتبه الجميع على ان هناك حالة عدم ثقه عالية الآن جدا في المشهد ممكن تؤدي إلى مزيد من الاحتقام لو ما تعالجتش بحكمه ممكن تؤدي إلى نزول الشارع للناس مرة تانية وبالتالي احنا بنتعامل مع الموضوع احنا ما نهاج نسلم الصدام بشكل أساسي ممكن نضغط منزل الشارع لأن عايزين أهداف الصورة تتحقق. فبنلجأ لأقل الأساليب ضررا أو خطرا أو صداما إن أنا بعمل بتعمل مرشح طريقة. والله الأصل موقف القانوني سليم وما عنديش شك في دوا إلا ما كنتش خبئت مبدأ الترشيح وضيع جود الفلاني والكلام ده كله. بس المشهد الحالي لا يوحي بدرجة كبيرة من الثقة. فلا بد أن نتعامل على أساس أسوأ الاحتمالات الممكنة ليس لضعف في موقفنا. قانوني ولكن لضعف في الثقه الموجودة تجاه المشهد برمته الآن طب انتوا ما عندكمش وسائل للتراكم من فكرة حازم صلاح و اسماعيل لانه تهديد حازم بالتصعيد والردود المزلزلة الحقيقه بتخيف كثير كثير من الشارع من ان اه يكون تعرض اي اسلام الموقف قانوني صحيح يؤدي به الى الغضب والنزول الى الشارع والله لا لا لا احنا احنا مع القانون مع القانون اذا ثبت ان هي معها الجنسيه خلاص يبقى خلوني ياخد مجراه أنا, أنا, انا بقول إذا أنا في موقع المسؤوليه لا اثق الا فيما راه بعيني لا اثق فيما ينشر في الاعلام او بيانات كثير من الجهات والمؤسسات الموجوده الان لسابق ازمتنا الشديده معاها لسنوات طويله احنا عندنا تاريخ طويل لأفراد والمؤسسات موجودة وهي اللي بتتابع المشهد لغاية دلوقتي في جهات مختلفة. ما هنت النهاردة لما تقولي خليك بتسخ في نيابة أمن الدولة انا مش مصطدم معه وما نش عمّل حاجة معه. لما تقولي سخ في هذه مسألة صعبة عليا لان حبسوني عشرات المرات وكان بيقولي رئيس النيابة ده تعليمات ما بعس أمن الدولة مشكلتك مش معي. فانت النهاردة عايز عايز آوي وحماسنا عايز النهاردة تقولي لو سمحت خلي عندك سخ في رئيس نيابة أمن الدولة بقولك صعبة علي. انا بشر لازم تدرك ده وتراعي ده انه احنا في كتير من المؤسسات لم نشعر ان تغييرا حقيقيا حدث في ادائها بعد الصور وانهم محتاجون الى ادلة قوية ليثبتوا لنا انهم تغيروا بالفعل بعد الصور دي قضية اساسية والموقف اللي بيضار بهذا الشكل لو استمر جو عدم الثقة ده مش مسألة حزم صراعب اسمحي الناس كتيرها تنزل الشارع لأن الناس حريصة على تحقيق أداة الثورة أداة الثورة تغيير حقيقي الناس ما عملتش الثورة عشان همر سليمان أو أحمد شفيق و تاني دي قضية أساسية ما عملتش الثورة عشان موارد مصر و أصولها تظل تنهب كما نهبت قبل ذلك خمسة رليون دولار مرة تانية الناس اللي مش قادرة تقرى المشهد السياسي صح تعرف أن الشعب النهاردة قادر على عارف أنه هو قادر على التغيير وانه لو صبر قبل كده على مبارك عشرات السنين النهاردة ما عمدش استعداد للصبر لانه نجح في ازاله مبارك فعنده جرعة معنوية وعنده دافعة ثقة كبيرة جدا فمن الممكن انه ينزل بسرعه طب هل من مساعدة باجسة اتكاري موتر او بغو يسببك؟ لقد مرة أنا مقدرش, أنا, انا مقدرش اقول ان المجلس هو المسؤولة او غيره بس مفردات المشهد فيها حالة كبيرة من حالات الارتباسك وتوحي بدرجة كبيرة من دراك من ان في ازمة ثقة حقيقة موجودة لازم كل مؤسس المجلس العسكري اللجنة العليا الانتخابات المحكمة التسطورية كل المؤسسات لازم تدرك الحالة اللي موجودة عند الانسان المصري وحالة الاتقام اللي موجودة يعني دي نقطة اساسية <تصفيق> هل ده علشان الحكم اللي منزور دلوقتي فيما يتعلق بالبرلمان هل أنت متوقع أنه ممكن والله أنا تعرض لأعمال القضاء لأتعرض لأعمال القضاء ولا أشاكل في أي شيء ولكن أنا عايز أقول تاني مرة تانية لأن تجارب طويلة محكمة دستورية العليا مع كامل احترامي وتخدير الكامل لها جدا وحرص الشديد على ضرورة وأهمية استقلال القضاء استقلالا تم إنما 15 سنة ما حكمتش في الدستوريه حالتي للقضايا العسكري من عدم فانت النهارده ما تقدرش ما تقدرش النهاردة تشيل الهاجس ده في نفس مش معناه ان انا اخد موقف لا انا مش موقف بالعكس انا بعتز بالقضاء المصري بدرجه اكثر من اي حاجه وزي ما بعض الوحدات او الافراد يعني اخروا الاحكام بشكل سلبي في صالحنا في موضوعات كتيره في عشرات القضاء اخذ مواقف في منتهى الروعه أنا رغم قبل تحويل القضاء العسكري ثلاث هيئات قضائيه او ثلاث دوائر قضائيه صدر منهم قرارات باطلاق سراحي فورا او زملائي فانا بعتز بالقضاء المصري بدرجه عاليه جدا انما لازم المؤسسات المختلفه تراعي البيئه والواقع مش مساله التكييف القانوني بس صحتك اكبر ايه ممتازه الحمد لله ما فيش اي حاجه ليه اعرفها بصحتك صحتك ولا عندك لا ان شاء الله عند ربنا يكتب لك الخير فيش اي مشاكل صحيه ممكن تترجم في صراحه في الناس بيها قبل الانتخابات. لا عندي مشاكل صحي. تأثر في أدوار في أي شكل. أنا عندي نيو ستين سنة. فطبعا السن بيبقى له ظروفه. يعني في جهدك وطاقتك وحركتك زي إنسان تاني. بس الحمد لله كتير مرشحين فوق الثمانين فوق السبعين. <تصحير> <تصحير> <تصحير> التحدي بالشارع ده لاك لا الفترة اللي جاية. أنا مش بهالك. لا أنا ولا غيري بهذا. أنا فاهم. دايماً اللي لا أنا بقول لك أنا بس بوصف حالة أنا بوصف حالة لابد يا عлюдك الجميع أن الشعب ما زال في حالة صورة لم تحقق الأهداف بعد وان الجزء الوحيد لتحقيقه والطاحب ورقة ومجموعة من من قادة. إنما في كتير من مفردات النظام. وجماعات المصالح التي كونت القدر الأكبر من مصالح وصرواتها نتيجة عمليات فساد في عدم وارك موجودة وتلعب في المشهد بشكل كبير بالإضافة المجموعة من الأطراف الخارجية وبالتالي إذا الشعب ما حسش أن الحد الأدنى حتى من أهداف بتحقق فلا بد أن تنتظر من هذا الشعب صورة أخرى ولكنه هذه المرة لن ينتظر 30 سنة كما حدث في المرات السابق <تصفيق> هل أنت بعدين بيأس الترك أبواب الأمريكا؟ لا احنا احنا, احنا مش بعثين باس الطارق أبواب لأمريكا اقول لكم احنا من بعض الثوره حتى الآن اتصل بنا عدد كبير جدا جدا جدا من وسيل الدول سواء موسيلين رسميين زي السفراء او بعض الوزراء او احيانا حتى نواب رئيس وزراء او, او مراكز دراسات وابحاث او صحفيين او احزاب في الحكم او في المعارضة او اعضاء برلمانات كل اه ورجال اعمال ومجموعات تمويليه كثيره جدا جدا جدا وبنوك وشركات مستثمرين كل ده تواصل معانا بشكل كبير الكل ده مازال في مرحله التعرف علينا فاحنا بنلتقي بعشرات بل ومئات المجموعات اللقاءات دي الاصل فيها في الاول كان بيبقى هنا ناس كتير جدا بتيجي تسال تشوف موقفك من الحريات من المواطنه من الأقليات من قضايا كتير جدا رؤيتك الاقتصاديه للانفلات الامني المشهد السياسي عشرات الاسئله وكلها بتدور في 30 40 سؤال معروفين بعد فتره بدات هذه البلاد والدول والمجموعات تدعونا للذهاب للبلاد المختلفه دعينا لسنغافوره ودعينا للهند ودعينا للصين ودعينا لمعظم الدول الاوروبيه واخيرا بدأ المجتمعات منظرات المجتمعات في امريكا تدعونا فمؤسسة كارنيجي كانت عاملة نادوة ليست خاصة بمصر ولكن بدول الربيع العربي كلها فكان رايح احزاب من اللي موجودة في الحكم الان او من اللي خانت اغلبيات في البرلمان في مصر وفي المغرب وفي ليبيا وفي تونس يعني بشكل بشكل واسع وطبيعي لما بتروح هناك ممكن حزب يدعوه مساعد وزير الخارجية سفير بشكل طبيعي وكلها يعني الحقيقه نحن دعينا ولكن يعني لسه ما خدناش زمام المبادره حتى الان يعني ان شاء الله ده في المستقبل بنرتب له ان احنا ناخد زمام المبادره ونذهب انما الاصل حتى الان معظم دعوات ما عدا في الجانب الاقتصادي بدانا نأخذ زمام المبادره يعني مثلا ممكن سنغافوره طلبنا الهند الصين كوريا فيتنام البرازيل احنا طالبين وما بيستجيبوا برضه ونداء للصحافه ورجال الاعمال ان هم يبحثوا عن كل ما ينفني عليه عمل ويركزوا عليه وان يبقى معيارهم الاساسي, معيارهم الأساسي قبل القصارى مصلحة الوطن صحيح. صحيح؟ لان كثير من الناس خارج مصر عندما التقي بهم رجال اعمال وده اكبر اثر ضر بالدقيقنانا شخصيا على مستوى الفرض الشخصي لانه انا الحقيقة يعني في السبع تمن شهور اللي فاتوا وجدت كثير من رجال الاعمال المصريين اللي في الخارج والعرب اللي موجودين وكتير من رجال الاعمال الاجانب والاسلاميين من ماليزيا وغيرها كان عندهم رغبة حقيقية في أنه يبدأوا ضخ استثمارات وعمل مشاريع في مصر وهتبقى لفايدة البلد وبنحط معيه وشفنا رجال أعمال بمنتهى الصدق نفسهم وحبهم لمصر كبير يعني بعض رجال أعمال من الخليج، بعض رجال أعمال مصريين اللي عاشوا بره لفترة طويلة، فعندهم دفع عاطفي قوي غير الدفع الاقتصادي. راحت بلك يعني دي بتبنى عندك رجل أعمال في إنه واحد عملت في دي يعني ااا اسعة طلته حاجة؟ اه جدا الحالة بتاعت المشهد اللي موجود يعني أنا هدي لك مثال واحد بس وانت لكي انك انت توزير كان رجل أعمال كبير جاي يعمل رخصة حديد ومصنع حديد هنا وهيحط استثمارات 2 مليار دولار. راحت برا حضرتك. واتفقنا معاه على المجيء والمعاد وكل حاجة وبعدين جات كانت أحداث محمد محمود بتاع الزمان دي حصلت وجات 3-4 قنوات حطوا كاميرات طول النهار هنا أي حد بيراقب المشهد من قوات فضيئة برك مصر كلها محمد محمود واخد بالك في الرجل في تليفون قال لي يا مهندس خيرت أنا أبقى أامن مش أامن على نفسي مش على فلوسي إن أنا أجي عندك قعدت مع وكاله التعاون اليابانية المشهورة جايكا واخد بالك وعندهم استثمارات مركزينها لمصر والبلد الثانيه من 2.4 مليار دولار عادنا اربع لقاءات يا استاذ خالد اربع لقاءات وبعدين يا جماعة طب ما خلاص احنا عادنا مع بعض وتكلمنا كتير عايزين شغل بقى وعايزين وانا بقول لك اهوت انت عندك مشكلة مع الجنزوري مع وزير كذا انا هكلم المجلس العسكري وكلم الدنيا كلها عشان يساعدك في الموضوع ده لمصلحه البلد يقول لي لا الامن يا عم انت في حد جالك ناحيه سفارتك طب رجال الاعمال المصريين اللي واخدين توكيلات زي العرب وزي غيره حد حصل له حاجة طب الجامعة اليمنية اللي برج العرب حصل لها حاجة يقول لي لا طب ما تختزليش الدنيا كلها في بدان التحرير بس التضخيم الإعلام مو معلش مو أنا مو بقول لك رسالة يا خالد بقول لك رسالة يا خالد بقول لك رسالة الله. في إنه الم... الم... معلش الإعلام أنا أنا بقدر ذولي الإعلام جدا واحترم كل المنصفين والمواضعين على فكرة بغض النظر عن اتفاقهم أو اختلافهم الرأي معي لأنه الأصل يبقى فيه تعادل في الروح لو بينا كلنا قالب واحد الدنيا هتقع مع الآخر يا دي مسألة ما بيشفع كلاف النما النهاردة أنا وأنت لما نتناقش وأنت تقول رأي وأنا والرأي وإن مخالف والمحص ونوصل لرأي ما رأيين او رأي ثالث ده المصطحة المشروع بتاعنا كبلد ونهضة التنمية انما المشهد الناس كل ما يقروا الموضوع يقولوا لي ده احنا حاسين بدا تقع بكرة ده هتقع النهاردة فانا نصيحتي فقط لاهل الاعلام يعني اولا الالتزام بقدر كبير جدا من الموضوعية وبعدين ما ليس انت بتطلع خبر بتتحرق طريقتك بشكل ابغر عشان تجيبه يعني لو انا طرف الخبر واحد تاني يروح باني عليه قصة وتكلم فيه ما تكلفش الخطر حتى يسألني واخد بالك وتلاقي برامج توك تكشو عشرين برنامج يتعاملوا عليه في في الموضوع ما حصلش والله العظيم عندي عشرات الأمثلة معنا شخصية لم تحدش من حس المادة زي ما انت بتتكلم على خضية مكين وحزم صراعة بسمعين يعني لم تطرح ولا أي شأن داخلي خاص بموضوع الترشيح لأس الجمال لأنه ما كانش مطرح عندنا وقتها كان الرجل بيتكلم في قضايا محددة جدا رؤيتنا هو الاول جاي متصور ان احنا الوراء منظمات المجتمع من الاول كده قلت له والله احنا الناس ممكن تقول كده لان هزيه المنظمات ما وقفتش معانا لما اتحبثنا ولا اتصادر لجمعيتنا وحاجات كتيرة انما احنا لا كلنا نعرف ولا عرفنا عند التنفيذ ولا بعدها ولا كان لنا علاقة بالموضوع ودي حقيقة من قريب ومبيعي النقطة التانية ايه رؤيتكو لعلاقة مصر مصر مش الاخب دكتور الله هي دعمه مبارك لفترات طويله فضم الاقتصاد المصري فعليكم واجب اخلاقي انكم تحلولنا جزء مشكله اقتصاديه عشان اللي عملتوه بس بدعمه مبارك واستبداد وهبالك وفي ازمة ثقة موجودة بين المصري الامريكان عايز احل بالتدريج انا بتكلم كبلد دلوقتي مش كالبا طب قال في موضوع ان الناس يخرجوا الامريكان والله ما حصل والله ما حصل لا من قريب ولا من بعيد ولا, ولا الطريق في في والله كان. ابدا ابدا ولا الطريق مباشر لا غير مباشر اهو دي من الاحاجات اللي... ما انا بقول لك هو والله ما حصل حصل اطلاقا يعني ها. متعلقة كيف من كانت اتكالي ولا لا؟ والله انا طبعا المجلس العسكري مجلس عسكري, عسكري عمره ما شفته يعني او تقابلت معاه كله كمجلس يعني المجلس مجلس كبير. لا يعني يعني بعض الافراد اللي موجودين فيه في بعض الموضوعات اللي بيحصل فيها كلام او حوار العلاقه علاقة مش عايز اقول رسميه يعني على الاقل هو رسمي او شبه رسمي انا سياستي بمنتهى اروح وما بخبيش الكلام ده ولا بدري النهارده انت بتقول ان فلان ولا علان ولا ناس ايه رايك في لغه التهديد <تصفيق> أنا, ما بحب... انا ما بحبش كده انا النهارده لو عندي مشكله او عندي وجهه نظر في قضيه تخص الاسس خالد بتكلم باول ما اسس خالد وعندي ثلاث احتمالات يا اما يوافق على وجهه نظر هي بخير وبركه يا اما يرفضها ده الاحتمال التاني ده هو اللي الاحتماليه يا اما يقولي سبب مبرر منطقي قوي انا اقتنع بيه فغير راي وده حقه وحقي وواجبي أو الاحتمال الثالث ان هو ما يقول لي مبارن مش منطق فقول له الله خلاص انا في حل ممكن استخدم وسيلة تانية او طريق تانية فانا مع, يعني مع الدكتور الجنزيوري مع الدكتور عصام شرف مع المخابرات العامة مع امن الدولة مع اي جهة في مصر طول عمر مش دلوقتي حتى في فضة مبارك وده اللي كان دايما يخلي الناس يقولك ده, ده اللي بيعمل صفقات مع مبارك يا ريت مبارك كان بيعمل صفقات ما كانش بيعمل صفقات لانه بيعمل السباقات ده بفك سياسي فيقدم تنازلات هنا ويخسر مكاسب قد ما فيش مفيش الكلام ده كان موجود فهي القضيه باستمرار لما يبقى في خلاف في نظر او في موضوع او موضوعات مش الحل عندي ان انا انزل الشارع على طول واخد بالك أو ان انا اضغط او ان انا هدي لك او نعمل حاجه اتكلم معاك وصلنا للنتيجه اما انك قبلت كلامي او انا قبلت كلامك كويس خلاص ما كان شيء أنا في حل أنا لديها تقديرات للمصلحة وأنت لديها تقديرات للمصلحة فمتعبر عن الطريقة تانية فأنا ده من هتلاقي علاقتي بكل الأطراف في مصر جيدة وبعدين أنا عايز أقول لك نقطة مهمة نحن نتحدث عن إدارة بلد فالنهاردة لما واحد بقى يحاول يقول لك ده أنت بتكلم المخابرات أو المجلس العسكري أو رئيس الوزراء فدي أنت وقع أنت كده عندك نقطة ضعف فده منطق أنا لأخبار ابتدائي عندما تتعال تتحدث عن إدارة دولة لابد أن تتعامل مع الجميع وجوه وبره واخد حضرتك وانت مش على رأسك بطحة ولا ولا أنت ألان من حاجة انت الوقتي الجماعة السلف زمان بيقولوا يدافع المنكر بما يدافع به انا بقولها تحسين الامر بما يحسن به يعني النهاردة انت عايز تصلح عايز تنقذ بالك ومحتاج انك انت دا الواحدك مش ممكن تعمل لازم نعمله كلنا مع بعض مش, مش القضية احنا راكبين في مركب مش دوري ان انا اقول خالد مش عاجبني يلا نرميه في البحر مين فعش وخاصة ان احنا كلنا عشنا ظروف صعبة والظروف الصعبة يعني شوف الحدود بتضرب بالشوهات فالظروف اللي فاتت دي كلها كظروف صعبة ما اقدر شحكم على الناس من خلال الظروف الصعبة فقط